وبعد الناس عن حقيقة الإيمان وفهم الإيمان ومعنى الإيمان وفي مقابل انتشار مذهب المرجئ بين الناس بصورة بشعة وهذا المذهب الارجائي هو أخطر المذاهب على الإطلاق من المحيط العملي لأنه يعني يسهل على النفس أن تميل إلى الدعاء إلى الراحة ومجهد المجيئة كله قائم على تميح مرجئة أول أمس استمع إلى رجل هو عنده يعد من العلماء رجل أردني وغالب الأردنيين مرجئة إلا مراحل الله سبحانه وتعالى من العلماء وطالب في العين يقول بكل صراح وبدون مضارا بل يقول تصريحا أن الإيمان محله القلب فهو اعتقاد الحق بالقلب مع إزاعا ونقياد القلب أما العمل فشيء زائد عن ذلك هذا مذهب جهmites ومع ذلك يقرره على أنه مذهب أهل السنة والجماعة ويدرسه لصالح العلم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 في سبب انتشار مذهب المرجئة وهو ان الكثير من العلماء والدعاه المعاصرين ارادوا ان يؤسلموا التواضيع فماذا يصنعون قاموا بالسطر على الايات القرآنية والاحاديث النبوية كنصوص، بالتأويل والتحريف الباطل وصرف النصوص عن ظاهرها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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ورض عليهم الله تبارك وتعالى أمر بجهاد المنافقين كما أمر بجهاد الكافرين أصل وأهل العلم على أن جهاد جهاد الكافرين بالسيف والسلاح وجهاد المنافقين بالفرج والبيان ولفل العلم قال إذا أظهر المنافقون نفاقهم صاروا كافرين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 هذا أم الأمر الثاني أنه لا يمكن أن نستقل بسهل مسائل الكفر والتكفير والشرط والمشتتين والنساق والمنافقين إلا من خلال سهل مسألة الإيمان، لأن من أخطأ في بداية في سهل الإيمان ومعنى الإيمان لابد أن يكفي ما يتضمنه أيضا معنى الكفر والتكفير. حيأتي مثلا إلا الإيمان قوّل وعمّ كذلّك الكفر قول وعمّ الإيمان يزيد وينقص الكفر يزيد وينقص بالنصوص القرآنية وبشهم العلماء السحاب الإيمان يزيد وينقص هذا معلوم من كتاب والسنة يزد الإيمان مع الإيمان، تبلكفر يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص وكله إيمان والكفر يزيد وينقص وكله كفر إنما النسيء زيادة في الكفر يزداد كفرا مش كده ولا ايه طالما يتزايد ابيض ينقص ايضا ولكن كله كفر اذا من لم يفهم معنى الايمان ومسمى الايمان على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة لا بد ان يخطئ في المقابل في مسائل الكفر والتكفير كما سوف يبين هذا من اهم الدواعي او الاسباب التي دعت الى انشاء هذا الدرس أيضا قبل أن ندخل في الحديث عن مسائل الإيمان لابد من الوقوف على مسألتين أيضا من المسائل المهمة كمقدمتين لهذه المسألة العظيمة مسألة الإيمان المسألة الأولى وهي أهمية الإيمان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 رمزا بالعلم والعلماء الذين يصدعون بالحق ويتوتلون على الله تبارك وتعالى ولا يقافون في الله لو ما تلائم إنما الصواظث يظهرون ويفعلون ما يفعلون بشكوط أهل العلم الذين أفد الله تبارك وتعالى عليهم العهد والمثاق لا يبينونه للناس ولا يبينونه في أثناء هذه القربة البنيضة والدعوة الرشيدة من قبل مؤمن آل فرعون لفرعون وقومه يقول لهم من عمل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فوليت يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فبين لهم أنه لا يكفي أن يكفي الإنسان بعمل الصالحات ولكن أيضا لابد من القيد والشرق وهو الإيمان أن يكون هذا العمل الصالح قد صاحبه إيمان صحيح سليم أيضا يذكر الله تبارك وتعالى في موضوع آخر أن الناس جميعا يسعون إلى الآثرة طلبا لما عيد الله تبارك وتعالى حتى الكفار الأصلين كاليهود والنصارى كثير منهم يزعم أنه يسير إلى الله تبارك وتعالى وهو على يعني من عند أنفسه أو يظنون أنهم بأعمال هذا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ولكن الأمر على خلاف ذلك لأن الأمر ما جعله الله تبارك وتعالى يؤدي إلى المراد على حسب الشروط والضوابط التي جعلها الله تبارك وتعالى لذلك قال تعالى: ومن أراد الآسرة وسعى لها سعيا على الإطلاق لا وهو مؤمن فأولئك كان سعوهم يبقى الذين يسعون إلى الآسرة بعمل الصالحات ويبلغون ما عند الله تبارك وتعالى لا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم إلا إذا كانوا مؤمنين. إلا إذا جاءوا بهذا الشرط وهذا الطين أما الكفار سيعملون يعملون من الصناعات المشرفين قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من اليهود والنصارى يعملون بعض الصالحات هذه ان هذه الاعمال لا يقبلها الله سبحانه وتعالى منهم قال تعالى وقادنا الى ما عملوا من عملين فجعلناه باء منظور مع أنهم عملوا انظر وقدمنا إلى ما عملوا من أعمالهم فجعلناه باء منظور لأنهم لم يأتوا بالقيد والشرط وهو, إيه؟ وهو الإيمان فلا يكفي أن الناس يحسنون الظن بأنفسهم أنهم بأعمالهم هذا يتفرّبون إلى الله تبارك وتعالى مع شركه، مع كفره، مع النواقض التي يتلبسون بها وينقضون بها حقيقة الإسلام. كما قال الله تبارك وتعالى: كل هل نبئكم بالأقسام أعمالا؟ أو الله تبارك وتعالى بيقول لهم بيعملوا. كل هل نبئكم بالأقسام أعمالا الذين ظل ساعيهم لمساعي. ظل ظل هنا معناه الذهب.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 ولقائس حديث أعمال سلنقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتفلوا آياتي ورسولي وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات شرف وسيلة جمعوا بين بين الامرين عمل الصالحات مع الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الفريق السابق أنهم عملوا الصالحات ولكن لم يكونوا من بنجد خطورة الأمر بيكون في خطاب الأنبياء والرسل أنهم لو وقع منهم الشرك ولعذب الله والكفر ولعذب الله وهذا محال في حق الأنبياء والرسل فهو فرض محال ولكن ذكره بتيء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 فمن ذلك أولى تلتبث بقية الأمور وتخفى على الناس ما دون إيه هذا الشيء الذي أكثر الله تبارك وتعالى من ذكره فالله تبارك وتعالى ما أكثر من ذكر اسم الإيمان في القرآن إلا لوروحه وبيانه مع تنوع الخطاب استعمال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 ثم استدلوا، اعتقدوا معنى معين ومسما ويعني وضح لهم معنى معين في مسمى الإيمان، فأخلوا به ثم أخلوا يستدلون له من اللغة ومن الآراء ومن الفلسفة ومن يستدلوا حتى من القرآن بما يخدم منهجهم. الأمر الثالث الذي لأجله أفضل الله تبارك وتعالى من ذكر الإيمان في القرآن الكريم.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 خاطر الله تبارك وتعالى الناس, الناس أجمعين تجب أن تكون واضحة وسهلة وفي متناول الجميع اضرح يعني دع ال اذهب إلى الجن ومدى استيعابهم ومعرفتهم لهذه المسألة بمجرد أن سمعوا الوحي من النبي بمجرد أي استمعوا الكرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كل وحي إلي أنه استمع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 من التابعين وتابعي التابعين والأئمة الذين جاءوا بعد ذلك، لم يثبت عن صحابي واحد أنه خاض في هذه المسألة بمثل خوض من جاء بعدهم، بمعنى أنهم لم يعرفوا الإيمان بالمصطلحات المتاخرة عند العلماء وعند الأئمة. فلا تجد مثلا صحابيا واحد يقول الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وفعل أو الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أو الإيمان قول وعمل ولي أو الإيمان قول وعمل وني وسنة ليس هذه الأقوال وارد عن الصحابة مطلقا ولا عن صحابي واحد كما الذي يستفاد من ذلك هل الصحابة رضوان الله عليهم لم يعرفوا هذه المسائل لا يستفاد من ذلك أمور. يأتي في الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم فهم هذه المسألة وعلموها جيداً، ولكنهم كانوا لا يتحدثون في هذه الأشياء إلا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة، لأنهم عرفوا هذه المسائل بسلفتهم العرضية من من ناحية.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 رضي الله عنه إنه قد ظهر قبلنا قوم يتفرعون العلم ويدعون ألا قدر وأن الأمر ألف هنا لابد من البيان ظهر ظهرت بدعة ظهر أمر مخالف لعقيدة أهل السلف والجماعة يرفض الصحابة إنما يجب عليهم أن يبينوا ويظهروا الحق الذي تعلموه من النبي صل الله عليه وسلم عندما قيل ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم مني بريء مفيش بقى تنييع ولا ترقيع ولا اللي بيحصل من ايه من اللي موجودين دلوقتي اه الامور محسومه هؤلاء بتوليب أنكروا ترى القدر فكفروا وتبرأ منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وبقيه الصحابه المتواجدين في ايه في في, في, في اواخر عصر الصحابة الامر لا يحتمل امور اه اعتقادية لابد ان ايه ان يكون فيها مفاصلة خلاص اخبرهم انني منهم براء وأنهم, وانهم مني انني منهم بريء وانهم مني براء ثم قال انظر ما هيبين ايه المسألة ب... ب... ب... ب... بدلائلها الشرعية هم جايين يسألوا عشان يعرفهم يبقى لابد ان يبين الحق والصحابة لم يقضوا في رأي ولا في في مشبه ذلك من الذي قضى فيه أهل كلام وأصحاب كلام وإنما الدليل عندهم لا يتعدى ما جاء في الكتاب والسنة. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بعد ذلك والذي نص بيده لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر. أخبرني أبي عمر بالخطاب ثم ذكر حديث. جبريل الطويل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الإسلام والإيمان والإحسان وعلى مدى الساعة وكان من هذه الأسئلة أن أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم من قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هو رد عليه بالدليل ولا لا؟ قال الناس يقولون ما فيش لا قدر وأن الأمر أمر قل فيعني جديد وحديث وما فيش قدر سابق لعلم الله تبارك وتعالى فأخبره فأخبره عبد الله بن عمر أن هذا كفر هذا خروج من الملة تبرأ منهم ثم بين له الدليل الذي يدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان مثال آخر وهو عند ظهور بلعة الخوارس لم يكثروا الناس بل كفروا الصحابة رضوان الله عليهم في عصرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه ومعاوية بن أبي سفيان ومن معه كفروا جموع الصحابة وضقية المسلمين وقاتلوا واستحلوا دماءهم وقالوا ما قالوا قبل ذلك هذه البدعة لم تكن متواجدة وبالتالي لم يتحدث فيها الصحابة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 رضي الله عنهما ونظروا وراجع من الخارج الآلاف المؤلفة عندما سمعوا إلى الحجة والدليل وظل كثير منهم أيضا إيه؟ على البدع حتى فاتلوا معريم بي طالب في معركة النهروان وفر منهم من فرأ ثم أنشأوا البدع من جديد عندما تفرأوا في البلاد إلى آخر وهو معلوم في قصة الخوارج. يبقى الصحابة رجوان الله عليهم لم يقوضوا في مثل هذه الأشياء إلا بقدر الضرورة وأيضا بقدر إيه؟ الحاجة جزر السلف الله عليه من بعد الصحابة لم يتحدثوا في مثل هذه المسائل لماذا فيها واجتماع الناس عليها فلم يكون في حاجة الى ان يتحدثوا فيها كما تحدث فيها المتأخرون لما دعت الحاجة فمثلا لو اردنا ان نبين كيف تحدث السلف عن المرجئة والسلف متأثرين بالصحابة كانوا ايضا في تعريفات حتى للمصطلحات الشرعية بقدر الحاجة وبقدر الضرورة فمثلا ظهرت المرجئة الاولى في عهد التابعين المرجئة الاولى مدارة على ويتسم مرجعات الفقهاء أو فقهاء المرجاء أو المدارة على يد حمادي بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن أخذ بقوله. الموجية الأولى كانت تقول أو بيخرجوا العمل من مسمى الإيمان. سأل الإمام قول. فهنا الثلاث رضوان الله عليهم قاموا ورضوا عليهم وقالوا لا بل الإيمان قول وعمل. فجدوا إيش؟ العمل وسكت لأن هذه الضرورة التي دع دعاتهم لأن يتكلموا ويتحدث طيب حدث بعد ذلك المرجع الثاني الجهنمي فقالوا الإيمان مجرد الاعتقاد القلب أو مجرد التصديق فهنا قام الثالث رد الله عليهم ورضوا أيضا بقدر الضرورة فقالوا لا الإيمان قول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 ولكن العمل المرد به عمل القلب واللسان فقال لا عند ذلك قال السلف رضا الله عليه تعريفا جديدا ليميزوا هذا القول القبيث عن قول أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان.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 يعني لم يكن عنده حب إنشاء المصنفات والكتب وإنما إذا دعت الضرورة لأن يكتب كتابا أو مصنف مصنفا ببيان مثلا الحقيقة ماذا قال الاستاذ الجماعة والرد على المتلعينين كانوا يفعلون ذلك فنضرب مثلا مثالا على ذلك بالمسألة التي نحن بصددها مسألة الإيمان ما هو أول كتاب أُلْزِفَ في مسألة الإيمان في الإسلام؟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 هذا الإمام إمام عظيم وهو أبو عبيد القاسم بن سلمان له صنفر أخرى بخلاف سلف الإمامة وتناول علماء عليه يعني ليس له صنفر حتى أن إسحاق ابن رهوي رحمه الله وهو من هو يقول في حق الإمام أبو عبيد القاسم بن سلمان يقول إسحاق ابن رهوي رحمه الله الله يحب الحق أبو عبيد أعلم مني وأثقه ويقول في قول الآخر نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا يعني ما عنده من علم يستغنى به عن أنه يجلس أمام أحد أو يأخذ عن أحد ولكن الناس لا يستغنون عما معه هو من علم حتى وإن كانوا من الأئمة نحن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 لم يتحدثوا ولم يقودوا في مثل هذه المسائل، فكيف نوفق بين قول أبي عبيد رحمه الله أن صدر هذه الأمة يعني تكلموا في هذه المسائل يعني مسألة آه الإيمان. آه المراد أن الصحابة رضوان الله عليهم بينوا هذه المسائل أيضا وتكلموا فيها.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 نؤمن ساعة مش كده فهذا تكلم في الإيمان اجلس بنا نؤمن ساعة هذا تكلم في الإيمان من وجهين. الوجه الأولاني أن معاجد بيجابة رجال الله عنه أراد أن يبين أن الأعمال يطلق عليها أنها إيمان ما هو اجلس بنا اجلس بنا إيه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 صلاتكم فالله تبارك وتعالى سمى الصلب النهار ايمان كذيلت تأثر الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل الصالح ايمان وليس بعد بيان النبي صلى بيان وليس بعد ما جاء في القرآن كلام آخر في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله شوف النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ مش عن العمل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صار الأعمال بالإيمان ولا لا وإني من أعظم الأعمال هي الإيمان بالله ورسوله بل أن وسولا بعد ذلك ثم أي قال الجهاد خير سبيلنا إلى آخر الحديث هذا من شدة تأثر الصحابي يبقى المسألة قولة التي بعية معاذ بن جبل أن العمل من الإيمان ومن مسمى الإيمان بل الإيمان يطلق على إيه؟ على الأعمال الشرعية المسألة الثانية أراد أن يجانل ويمين أن الإيمان يزيد وينقص حنستفيد ذلك من إيه؟ إجلس بنا, إجلس بنا نؤمن ساعة كما هم ما هم مؤمن وصاحبه الذي قال له اجلس بنا أيضا مؤمن اجلس بنا نؤمن ساعة يعني هنعمل إيه؟ نزل إيمانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أنا حتى مهما مؤمنين شكله يا أيها الذين آمنوا آمنوا في مدرسة غربية مش عارف الـ الـ في المدرسة الإعدادي بتقول الأول بيشتوبوا آمنوا الثاني بيزيد في البصحة <تصحكي> هي واحدة هي قرأتها يا أيها الذين آمنوا آمنوا ما خلاش من التشكيل وطبعا ما شعرت القرآن وبعيد عن نجيب أي حدي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 في الإصطلاح طالما أن المعنى صحيح والجوهر صحيح فأي ألفاظ تؤدي إلى هذا المعنى خلاص يبقى المعنى إيه صحيح هنا مثلا على سبيل المثال في قضية التوحيد، لم يرد في الكتاب والسنة نصا يعني أو إصطلاحا التوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد ربوي وتوحيد إلهي أو توحيد أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد ربوي وتوحيد إلهي وتوحيد أسماء وصفات وإنما هي مصطلحات اصطلح عليها إيه أهل العلم من خلال استقرائهم من خلال استقرائهم للقرآن الكريم ولكن هذه معنى إيه صحيح لدى بعض العلماء قد وقلنا ذي نوعا رابعا نقول إيه؟ توحيد الحاكمين هذا علي بعض العلماء وإنما أرادوا من من وراء ذلك أن يبينوا أهمية الحاكمية توحيد الحاكمية افترضوا الله تبارك وتعالى بالحاكمية بل ما هو صحيح ولا المعنى الصحيح ما هو صحيح أن الله تبارك وتعالى هو هو الذي له الحكم حكم الكون والحكم الشرعي في الدنيا وفي ما ردو إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فافرض الله تبارك وتعالى بالحاكمية قالوا لأهمية هذه المسألة ولبعد الناس وفهمهم الخاطئ لمسألة الحاكمية قالوا إذا نزيد قسما أو نوعا ونقول توحيد الحاكمين أرد بعض أهل العلم المعاصمة أن يقولوا أن هذا يفتح بابا طويلا وكل عالم من العلماء بعد ذلك ويزيد نوعا جديدا وهذا إيه؟ يعني تتسع به الفجوة ولا في التوحيد الحاكمية او امر الحاكمية يدخل في الربوضية ويدخل في الانهية ويدخل في الاسماء والصفات ولكن لا مانع من افراده بالزفل اهبميته ولفت النظر ايه اليه حتى ان الشيخ ابن باز رحمه الله هو الشيخ الالباني كذلك زادوا نوعا خامسا قالوا بتوحيد الاتباع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 صلى الله عليه وسلم ويؤقى قوله دون مناقشة أو دون رد أما ما دون النبي صلى الله عليه وسلم فقد يصيب وقد يفضل فالجاد زادوه يبقى ليس بمقصد من هذا النوع وإلا لو قطأنا من قال بجادة مثلا توحيد الحاتمية أو توحيد الاتباع يبقى أن قطأ ابن القيم لما قال إن هناك نوع من أنواع فهل اسمه توحيد القصدي والطلب أو التوحيد الإراضي الطالبي كلها مصطلحات ولكن معناها إيه كلها صحيح لو تطرقنا الى اكثر من ذلك هنقول مفيش حاجة اسمه شروط صحة صلاة وفيش شروط صحة وضوء وارقام صلاة وارقام وضوء من الذي وضع هذه الاشياء بنفس هذه المصطلعات مفيش قواعد ثقية مفيش قواعد اصولية بل مفيش ايه تقسيم اللغة ايه الى اسم وحرف وفعل الى هذه الاشياء لانها كلها مصطلحة مش كده الايه لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة اذا كل هذه الامور لتقريب العلوم الشرعية بل هذا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 طيب أيضا الذي يدل على أهمية مسألة الإيمان ان مسألة الإيمان لها تعلق بمسألة الأسماء والأحكام مسألة الإيمان لها تعلق بإيه بمسألة الأسماء والأحكام طب يعني ايه مسألة الاسماء والأحكام كلوا واقف معنا اولا معنى الأسماء معنى مسألة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 في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا مصدر لها إلا الكتاب والسنة ليس لإنسان أن يسمي هذا كافرا أو هذا مؤمنا أو هذا مشركا أو هذا مبتلعا أو ظالما أو عدلا أو فاسقا إلا بما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صفا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكافر من جعله الله كافرا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 الناس منذ القديم اختلقوا في هذه المسألة اختلافاً عظيما. عظيماً الأصل يقولنا موافقة القرآن لفظا ومعنى في مثل هذه المسائل موافقة القرآن في المسائل الشرعية لفظا ومعنى لأن هذا من باب التأذب مع الله سبحانه وتعالى من باب التأذب مع النبي صعاً لأنه من سمى المؤمن كاثرا أو سمى الكاثرة مؤمنا هذا تقدم بين هذا اللين ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذا معناه أن الله لم ي... أن الله الله عليه وسلم لن يبين لنا من الكاثر من المؤمن معنى نحن أن أننا نصطلح أشياء ومن خلالها نحكم على الناس هذه خارج نطاق الكتاب والسنة فمثلا سنبين مثلا من خلال الفرق الخوارج مثلا خالقوا الخوارج وافقوا لفظ القرآن وقالقوا المعنى الحقيقي وقالقوا المعنى والحقيقة في مسمى الإيمان يعني وافقوا القرآن وافقوا أهل السنة في الاصطلاح العام ولكن في الحقيقة خالقوا القرآن وخالقوا آل السنة هم الخوارج strippedوق الإيمان قول وعمل واعتقاد وهذا ما ثبت في القرآن وثبت في وما عليه أهل السنة والجماعة في تعريفين من الإصطلاح للقرآن قول وعمل واعتقال بشكله اللي ايه خالفوا بافهم في المعنى والحقي والحقيقة تب خالفوا ازاي جعلوا أحاد الأعمال جزء من الإيمان بحالته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 مع اقتسالهم ومع ذلك لم يخرجوا من المجد بل أخوة الإيمان باقية وثابقة وإن كان بعضهم يبغي إيه؟ على بعض اللي بيصرف كثيرا للتبائر عندهم اللي بيصرف كات طيب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي شرفت ففع يدها وظلت على إيمانها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 وكذلك الزان اللي هو في المحسن بيجلد ويظل على, على إيماني يبقى دي حقيقة القرآن أهي دي أحد الأعمال المنطورة في القرآن خالف فيها من؟ الخوارج طيب هناك سرقة مقابلة للخوارج وهم مرجئة للفقهات مرجئة الفقهاء قالوا إيه وافقوا في بعض المعنى والحقيقة وخالفوا في الله.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 الكرامية والجهمية إن ما شئ الإيمان مجرد طور، الجهمية الإيمان عنده مجرد اعتقاد، كخالفوا لفظ القرآن وخالفوا الحقيقة في نفس في نفس الوقت في نفس الوقت. طائفة رابعة وهي من الطائفة المعاصرة وهي من أخطر الطوائف. ليه؟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 تعلق اسم الإيمان بمسألة الأسماء والأحكام في غاية أهميّة هذا ما يتعلق بإيه؟ بمسألة تعلق الإيمان بمسألة إيه الأسماء هذا مؤمن هذا كافر هذا موحد هذا ظالم هذا إيه هذا جي كله أسماء شرعية تطبق على مستحقيها على حسب ما جاء في كتاب الله وسمة النبي صلى الله عليه وسلم فاين مورد الأحكام عشان ننتهي لإيماننا الناس ما حسستنا الآن يا المراد بالأحكام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 من كفرهم ويزتزموا بالإيمان وبتوحيد الله تبارك وتعالى مع إتياد الشعاء هذه بقى مثلا هذه آية بترد على إيه على دعاة إرجاء المعاصرين اللي بيقول لك أنه لابد بد أنهم يعني ليس شرطا أنه يأتي بالعمل الظاهر في هذه الآية لا يصنوا إخوانا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم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 فإذا رسب الإنسان أو ظل على كفه هذا يقاتل ويصبح مباحا في ماله ودمه علاوة على الأحتمال الأخرى المهمة أن مثلا اسم الإيمان يترتب عليه إيه المواناة والمعاداة أنت تعرف إيمان بكيف تعرف إيه أهل الإيمان بكيف واجههم كي تنصرهم كي تكون لهم إنما المؤمنون أقوى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه أحكام لابد من وجودها كأثر من من من أثر الإيمان. فأما إذا كانت كافرة فرسم على ذلك إيه أيضا أحكام أخرى إن بت بتتكسر الكافرين وتتبرأ منه قد كانت لكم استوات حسنات في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براءء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداء والبغضاء أبدا.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 الجنة كما أو جبل الكافرين النار إنه من يشبه بالله فقد حرم الله عليه الجنة واهو النار وما البالمين من أنصار بعض الأشياء أيضا التي تترتب على أهمية مسألة مسألة الإيمان سوف نذكرها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الجرس القادم ثم بعد ذلك ندخلوا في الحديث عن مشائل الجنان، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاستمرار هذا الدرس. أقول هذا القول استغفر الله العظيم ولكم